Yeah Oh يقول ربك بالعاصي قدمت على الذي الذي كان في و up oh. همه ایتا... Here yeah. ناوی <تصفح> همه Ya yeah. يا قلب ابلغ ابي من ضاو و من ازلی ما تلم ذات اگل من قد من اگر منم قامت ریشه تو Yeah. Yeah. حادث كل نارا وتطير Oh No! وضعت هديك في الكتاب الذي 壇 Va وإذا سألتوا فاللثيموا يرون وإذا اگه